وكلن لسنذروا بايبا في عنتك وخرجي لنا الروح يوم القيامه كتاب عندتهم همشوانا اول وَلَقَدْ نَسِيَ الْإِنسَانُ خَلْقَهُ ۖ نَّزَّلْنَا عَلَيْهِ الذِّكْرَ فَهَلْ يَذَّكَّرُ وَنُخْرِجُ مِنَ الْأَرْحَامِ مَن فِي الْأَعْنَاقِ وَنُخْرِجُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ تغنى بنفسك اليوم على لحن